من لا يرحم الناس لا يرحمه, الله لا يرحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس, لا, يرحم الناس لا يرحمه الله من لا, الله <تصفيق> من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يرحمه الله من لا يرحم الناس يرحمه الله يرحمه الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين